على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ممكن تعمل معاصي إلى وتذنب ذنوب كثيرة وتبقى بعد كده من أولياء الله الصالحين، آه ممكن، ممكن تبقى بعيد قوي، شارد، وبعد كده تبقى من عباد الله المقربين، آه والله ممكن، وممكن تبقى النهاردة محسوب على الملتزمين والمتدينين وتقلب. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها آه ممكن ممكن نعمل زنوب تقيل أو بعد كده نبقى من أولياء الله الصالحين آه روى البزار والطبراني واللفظ له وإسناده جيد عن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا عارف اللي بيجي يقولك أنا عملت كل الذنوب إلا الشرك أنا عملت كل الذنوب إلا القتل أنا عملت كل الذنوب ما سبتش اللي يخطر على بالك اللي تتصوره واللي ما تتصوروش أنا عملت كل ده أتا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وكأن لسان حال لسان حال أكثرنا أفرأيت من فعل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاه كل اللي كان بيخطر على بالي عملته كل ما كانت نفسي تراودني على فعل المعاصي كنت بعمل ما كانش في حاجة بتسجريني. أي حاجة تمنتها عملتها وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل لذلك من توبة؟ ديت يتقال له إيه؟ واحد ما سبش يتقال له إيه؟ فهل لهذا من توبة بعد كل ده؟ بعد الذنوب التئيلة دي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ أنت مسلم؟ قال؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن كان على دي ماشي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات وتترك السيئات ماشي من اللحظة دي نعمل خير من اللحظة دي نتقرب بطاعة ونقفل خالص أبواب الشر ونقفل أبواب المعاصي حيبقى هو ده قربنا ربنا تفعل الخيرات وتترك السيئات إيه اللي يحصل فيجعلهن الله لك خيرات كلهن كل اللي انت عملت ده كل الرصيد التئيل ده يجعلها الله لك كلها خيرات قال وغدراتي وفجراتي والبلاوي السود المتلتلة وغدراتي وفجراتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال الرجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى قعد يكبر يكبر يكبر وهو ماشي الله أكبر كل الذنوب التئيلة دي كل المعاصي دي ربنا يبدلها حسنات ويبدلها نور بعدما كانت ظلمات الله أكبر إن ربك واسع المغفرة أو الله إن ربك واسع المغفرة سما نفسه الواسع سمى نفسه الأعلى فلا تستطيع بحال أن تحد رحمته تقولش رحمة ربنا لغاية كده ما تقدرش تحددها بحد واسعة كل شيء مغفرته ما تقدرش تقول إنها لناس معينة أو للي حيعملوا حاجات معينة إن ربك واسع المغفرة يا مناس كانت أبعد ما تكون يا مناس كانوا على موبقات وكبائر وختمت لهم بخاتمة يمكن لم تختم لأناس يشار إليهم بالبنان ايش دراك بما سيختم لنا كان بعض السلف قاطع للطريق الفضيل في اول حياته كان قاطع طريق قاطع طريق ده يعني تلاقي فيه من الغلظة والشدة وبعد كده يبقى من اكثر السلف زهدا وورعا وتقوى كان ايه وباي ايه انت ممكن تتغير بعد كل الرصيد ده اللي ملخبط حسنات شوية وسيئات شوية والكرف طالع نازل ممكن بعد ده تتغير آه ممكن تعالوا مع القصة الأولى اللي بتجسد المعنى ده قصة عجائب الرحمة بقات أمه ولد أتى الأمه ليه؟ عشان كان عايز يتجاوز بنت أجنبية فعمل كل ما يستطيع علشان ياخد فلوس من أمه علشان يتجاوزها خلاص مش قادر لازم اتجوزها امه رفضت في المناقشة وهو كان بعيد وشارد ولا يعرف طريق ربنا خالص لما الموضوع كبر ونزغ الشيطان دخل في لحظة اتى الامه وكتب عليها في الجرايد بقت العنوين جريمة فضيعة تهز الاسكندرية وقعت الجريمة في دائرة قسم محرم بيك ويشاء القدر إن الولد يخدوه يحطوه في السجن في وجود أحد الصالحين بيقول لما كنت هناك شفته وقالوا لي هو ده اللي كتب عنه في الجرايد هو ده اللي قاتل أمه ففي مرة معدي شفني فأول ما شفني ولقى سمت الصالحين فلقيته بيجري عليا وبيقول لي بالله عليك يا شيخ أنا ربنا ممكن يغفر لي أنا اللي قاتلت أمي قلت له يا ابني إن كان ذنبك عظيما فعفو الله أعظم الله جل في علاه القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بيقول لي ايه توش نور وقال لي يعني ممكن بجد ربنا يغفر لي الذنب التقيل ده يا شيخ أنا بقول لك أنا مش قتلت أي حد ده بقى قتل وعقوق أنا حقابل ربنا إزاي قلت له أكثر من الاستغفار والدعاء وادعوا لولدتك كتير عسى إن ده يكون سبب فعفو ربنا عنك فهي كمان لا تقتص منك يوم القيامة بيقول بعد كده افترقنا وبعد فترة شاء ربنا سبحانه وتعالى ان احنا برضو نبقى في مكان واحد فأول ما شافني قال لي انت فاكرني قلت له ايوه انا فاكرك انت فلان قال لي قل لي على حاجة عملية اعملها انا دلوقتي نفسي اعمل حاجة اتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى بيقول بصيت لقيته ما شاء الله مواظب على قراءة القرآن ما يفوتوش الاوراد بتاعة الاذكار كان بيختم القرآن كل اسبوع محدش قال له على كلمة خير على سنة على أي فضل من فضائل الأعمال إلا وكان كان ينفذها في الحال فقال لي قل لي على حاجة عملها الأم أكتر من الدعاء في مرة سمع إن الذي يختم القرآن حفظ يلبس والده التاج ويحلى بحلة الكرامة ويشفع في عشرة من أهله فيكرمان على رؤوس الأشهاد اللي بيختم القرآن حفظ بيبقى دي جاي فيبقى كرم ما بعده كرم فقال بس هو ده ده اللي أنا أقدر عمله الأم فجاي جنبي وقال لي أنا ممكن أختم القرآن لغاية فترة التنفيذ الله أعلم أنا حاعد أديه قلت له يلا استعم بالله وابتدي بيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان همّة مفيش بعد كده كان كل يوم يحفظ ربع أو ربعين لغاية ما ختم القرآن وكان يصلي بيه في الليل لدرجة أنه كان بيختم ما بين كل أربعة أيام أو خمس أيام في صلاة الليل يعني يصلي كل يوم بما يوازي ست جزاء من القرآن يصليهم في الليل من حفظه وكان على اجتهاد عجيب في فعل الطاعات ما يسيبش حاجة يقدر يعملها ما يعملهاش وجالي بعد كده وقال لي انت تحسب ان ربنا يغفر لي بعد اللي انا عامله ده لسه قلبه بيتقطع عالزم شوف بيعمل ايه وقلبه لسه جواه الندم على الزم قلت له ربنا سبحانه وتعالى رحمته اوسع مما تتصور تعرف ده الشيطان يوم القيامة يعد يطلع رأسه كده ويتطاول بعنقه يعد يرفع رأسه رجاء أن تصيبه الرحمة الشيطان يوم القيامة من كتر ما هو شايف زنوب تئيلة وكبيرة وقع الناس فيها ورب غفور بيرحم ويغفر ويتوب فيقول يمكن أنا كمان فيرفع رأسه يمكن تصيب الرحمة بيقول لما قلت له كده لقيت وشه بينور والابتسام على وشه وقال يا يا رحمة ربنا يا لعظمة ربنا سبحان الله بدأ يزود في أوراده وطاعاته وبدأ يتعلم ويمسك كتب شوية بشوية بدأ يحس إن الأجل اقترب لقيته جايلي وبيقول لي أنا حاسس إن أنا حخرج خلاص من سجن الدنيا خلاص حقاب الحبيبي أنا مشتاء كفى بالموت تحفة للمؤمن أنا حاسس إن أنا حقابله فوصيني بوصية أعملها لغاية لحظة الملاقى مع رب العالمين قلت له قول كثير لا اله الا الله قال لي ايه رأيك لو خليتها؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قلت له ما شاء الله انت اخترت احسن مني اخترت دعاء في تهليل وتسبيح واعتراف بالذنب فيقول فبقيت على لسان وكل ما تعد على تلقي بيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لغاية ما جاءت اللحظة قبلها كان جاله طعام وجاله بعض الزاد تصدق بيه كله فبقول له أنت بقيت إيه لنفسك فقال لي أنا بقيت كل حاجة لنفسي فنصحته أنه يكثر من الدعاء والذكر وجاءت اللحظة واستيقظ لصلاة الفجر واستيقظ كل من كان في السجن ساعتها فرغ من الصلاة مسك بالقرآن وأخذ يرتل آيات من القرآن وأول ما حس. إنهم جايين يخدو الكلمة بقت على وعلى طول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون خرج سلم على كل واحد وأوصى كل واحد إنه لا يفطر لسانه من ذكر الله لا إله إلا الله الكل ودعه وهو يقول له لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت لا إله إلا الله وقفت قدامه وحضمته وأوصيته والدمع على خدي قلت له ما تنساش من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لقيته ثابت ما شاء الله عليه لما خدوه لغرفة الإعدام سابوه شوية مسك بالمصحف وقعد يقرأ في منتهى الثبات الزابط جي أقدم له أكت فرفض وقال له أنا صايم أصله هو كان صام كفرة القتل شهرين متتابعين وبعد كده كان عاهد ربنا أنه يصوم صيام داود فكان بيصوم يوم ويفطر يوم فشأ ربنا أن اليوم اللي يعدم فيه هو اليوم اللي كان صايمه ومن ختم له بصيام دخل الجنة وقيدوا ووضع الحبل في رقبته وتلفظ بالشهادتين وحسنت خاتمته كان قاتل فصار من أولياء الله الصالحين نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا إن ربك واسع المغفرة يا جماعة يا ما الدنيا بتاخدنا ويا ما الغفلة بتاكل أولوبنا بس اللحظة اللي نفتكر فيها وقلوبنا تحس بقربه وتحس قد إيه إحنا محرومين منه يمكن اللحظة دي يبقى لها مفعول السحر في حياتك أحد الشباب كان اسمه أيمن كان مصرف على نفسه ما بيصليش يمكن حتى الجمعة ما بيركعهاش فرحم بشبابه شلة الأنس كالعادة خروجات وملاهي وغغاني وبنات وصحبية وما يسبش فكان لي أحد الأقارب كان يعني يعرف السكة حبتين فبيقول أنا أعدت أحاول إن أنا وصل لقلبه مش عادر كل ما أجي أكلمه كان طبعا يا عم خدني على جناحك بلاش مش عارف ايه والهزار والضحك في الكلام ده واحنا لسه شباب انت هتقفلها في وشنا كده ليه يا سيدي بعدين وا وا, وا. فبيقول قعدت فكر خدت بعضي ورحت السوق واشتريت قال حسبة وورق وخدت بعضي ورحت له فقلت له ايه الاخبار قال لي تمام قلت له اخبار الصلاة ايه و قال لي اوه انت ما عندكش غير الاسطوانة التعبانة دي كل ما تقابلني تدهم لي قلت له طب الفيديو والمعاصي والبنات ايه فدحك قلت له يا ايمن ألا تخاف الله قال لي ربك غفور رحيم قلت له ولكن شديد العقاب ورح تمطلع الألة الحسبة والورقة والألم وقلت له قل لي عمرك قدي قال لي 25 سنة قلت له طيب خمسة وعشرين سنة لو بتقابل ربنا بقى وانت بتعمل عشر زنوب ميت زنب تقابل ربنا بملايين السيئات بيقول لما المعادلة جت قدامه قلبه رأ قال ياه ينهر بيض والزنوب دي حققرر عليها زنب زنب يعني حقف قدام ربنا يحاسبني على مئة ألف زنب لو قال لي عملت كذا يوم كذا شوفوا دي تاخد ادي ايه تاخد دي ايه اقول اه لا فلو حاسبني على الزنب وخد تلاتين ثانية عشر ثواني حتى عملت اه, عملت آه وقررني على مئة ألف حاخد ادي ايه فيها دي في الحساب حاخد ادي ايه فيها دي عقاب وجزاء المعدلة رأأت قلب أيمن قلت له تعرف ربنا بيقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا صور وايف وشايف حسناتك فرحان وانت حسناتك معروضة بين ايديك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة الله أكبر وما عملت من سوء ولما يشف سيئاته ولما يشف مخالفاته يود أن تبتعد عنه يريد تتلاشى يريد تغفر ويعفو ربي عن كثير ويحذركم الله نفسه يا رب يا رب تب علينا يا رب يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها كفر عنا سيئاتنا توفنا ربنا مع الأبرار يا رب لا نطيق عذابك ولا نتحمل عقابك أنفسنا أغوتنا بالمعاصي والشياطين وسوسوا لنا فيارب يارب إنا ضعفاء فارحمنا إنا أذلاء فأعزنا يارب إنا نحسن الظن بك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عي أي حسب الحساب وعرف المعدلة فمن لحظتها خد القرار عرف إنه لازم يخشى من رب عزيز ذو انتقام إن ثابت الدموع على خدوده دموع التوبة دموع بتغسل القلوب قبل ما بتغسل الذنوب بيقول قدت له الورقة وقلت له اعمل كشف حساب من اللحظة دي قدام المئة ألف ذنب هتعرف تعمل حسنات تذهب هذه السيئات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَإِذَا عملت سَيِّئَةَ فَاعْمَلْ بجنبها حَسَنَةَ السر بالسر والعلن بالعلن أيمن من اللحظة دي استبدل حياة الشارع بالمسجد حياة اللعب والله بحلقات الذكر والقرآن حب البنات بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صحبة السوق برفقة الخير اللي بيشدول طريق ربنا استبدل الأغاني بالذكر والتسبيح استبدل الحراف بالاستقامة أيمن لحق لما فهم واحنا كمان محتاجين نلحق ممكن تتغير حياتك في لحظة ربنا يتنزل فيها على قلبك بالرحمة آه ممكن, ممكن تحسن خاتمتك وتبقى زي ناس صالحين كثر ما شاء الله ظهرت العجائب في الأنفاس الأخيرة لهم أحد الدكاترة بيقول في ليلة كنت المفروض ان أنا في المستشفى يشاء ربنا سبحانه وتعالى إنه يجي لي التمرجي ويقول لي تعال بسرعة في مريض على وشك الموت تعال إلحقه علشان خاطر دفء أنفاسه الأخيرة بيقول روح تله لقيته راجل في الأربعين من عمره كان أصيب بالسرطان والسرطان كان انتشر في كل جسمه وكان مغم عليه وفاقد للوعي بقاله عشر تيام سألت عن ضغطه قالوا لي المرتفع 35 والمنخفض ما بيتحسبش النب مش قادرين يعرفوه بصت على وشه لقيت الوش منور والابتسامة على وجهه قعدت أستغرب حالته لازم يظهر شحوب في وشه يبقى وشه متغير مرضى السرطان بيحصل لهم حاجات معينة معروفة الكلام ده كله مش عنده فبيقول رحت مدوره ناحية القبلة وقلت له اسمك ايه قال لي فلان قلت له طيب قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بيقول رغم إن الناس لما بتبقى في غيبوبة السرطان والحاجات دي بيبقوا أحوالهم أنا شفت بعانية ناس على هذه الشكلة كان يقوم يقعد يصرخ يصرخ وتجيله الغيبوبة تاني يصرخ يصرخ وتجيله الغيبوبة تاني ومش قادر تعمل معاه أي حاجة في السكرات بيعذب في السكرات بيقول لنما ده أول ما قلت له الشهادتين سبحان الملك كان بيرددهم بمنتهى البساطة واليسر الوش ما شاء الله اللي ابتسامة لا تفارقه ما تحسش أنه متألم ما تحسش أنه مريض بالمرض الخطير ده وتوفي رحمه الله بيقول لما شفت أمراض حسن الخاتمة عليه قلت لا أنا لازم أتصل بأهله وأعرف إيه قصته علشان أعرف هو وفق لحسن الخاتمة دي ازاي فلما اتصلت أهله قالوا لي دي حاجة مش غريبة احنا كنا متوقعين كذا قلت لهم ليه قالوا لي والله ما علمنا عليه من سوء كان محافظا على الصلاة لم يترك صلاة قط وما شهدنا نحن ولا أحد ممن يعرفه من أهل بلدتنا أنه اغتاب أحدا قط أو وقع في شيء من آفات اللسان وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجليه يا شباب الشهوات يا شباب ما بين لحييه لسانك لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه أمسك عليك لسانك خلي لسانك ذاكر عشان لسانك ده هو اللي مسبب لك مشاكل كتير وانت مشوخ بالك. وما بين فخذيه الشهوة وهو فيه ذنوب بتقع إلا بسبب الشهوة النظر الحرام العدد السيئة الزنا النت والمواقع الإباحية من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة حد مننا لما سمع الحديث ده دلوقتي ابتسم وقال جواه يا رب أسألك أن تبلغني الجنة لأننا محافظ على نفسي محافظ على لساني وعلى فرجي حد مننا يا شباب لما يسمع الحديث ده يصر ولا كلنا حنتكسف ممكن يحصل العكس زي ما قلت تبقى ملتزم وماشي وشكلك تمام وبعدين انت تنتكس ويختم لك بخاتمة السوء ده ممكن آه ممكن الحديث حديث سهل ابن سعد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال المشركون إلى عسكرهم وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذ ولا فاذ إلا اتبعها يضربها بسيف راجل مقاتل لا يشق له غبار ما بيسبش واحد قدامهم الكفرة حتى وهم بيفروا إلا يجري وراءه لغاية ما يقتله إيه الشجاعة دي وإيه الفروسية دي وإيه الإيمان القوي ده واليقين اللي ما بعضه يقين ده شجاع شجاع يقين يظهر عليه كده واحد بيعرض نفسه للموت أكيد منزلته عاملة زي يقول فقالوا أي صحابة ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان لا النهاردة فلان ده اللي خد ثوابنا كلنا بصوا الصحابة بيفكروا ازاي مين اكتر واحد النهاردة اشتغل سؤال مهم مين اللي النهاردة مكتوب عند ربنا الاول فينا فقالوا ما اجزأ منا اليوم احد كما اجزأ فلان اكيد ده اللي خد الثواب كله فقال صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار ينهر بيض ده أمالحنا إيه ده المسايب ده اللي بيقاتل بالحمية دي والقوة دي قال أما إنه من أهل النار فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا لاحظ لما النبي بيخبر عن شيء غيبي ما بيكلموش ما قالوش يا رسول الله من أهل النار إزاي تيجي إزاي دي طب قلنا طب فهمنا سكته بس واحد منهم قال لا انا قعد له اشوف ده ايه ما احنا قعدين بنقاتل في سبيل الله وفي الاخر خالص الحسن يكون انا راخر زيه افهم ده بيعمل ايه علشان يبقى في الاخر خالص مصيره كده. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه ده بقى وقف كأنه حرسه يقاتل هنا ده جنبه يمشي شمال جنبه واذا اسرع جري اسرع معه قال حتى إذا اشتد القتال فجرح الرجل جرحا شديدا وهو بقاتل اتجرح كتير من أفار السهام والنبال قال فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه أعلى الصيف بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله قال وماذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين فديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال النبي حال إذ صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهو من أهل النار. ختبلك؟ دي أخطر كلمة في الحديث. فيما يبدو للناس مناظر أشكال ومن جوا الله أعلم وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة لما نزل الموت بسليمان التيمي قيل له أبشر فقد كنت مجتهدا في طاعة الله قال لهم لا تقولوا هكذا فإني لا أدر ما يبدو لي من الله أليس الله القائل وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يا رب يا رب اجعلنا ممن نحسن الظن بك حق الحسن يا رب يا رب لا تعذبنا بالاستدراج يا رب لا نكون من عبادك المخادعين يا رب تب علينا أجمعين واجعلنا من عبادك الصالحين قالوا عملوا أعمالاً كانوا يظنون أنها حسنات فوجدوها سيئات وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء إذا مات رجل على حالة صالحة قال يا ليتني كنت مكانه. سيدنا أبو الدرداء كلما كان حد يقول له ما شاء الله فلان توفي وحسنت خاتمته فلان تشهد ومات فلان مات وهو ساجد فلان مات وهو يقرأ القرآن فكان يقول يا ليتني كنت مكانه. يا ريتني بس حصل أي حاجة من كده فأم الدرداء عرفة كيف حال أبو الدرداء في العبادة أبو الدرداء كان يستغفر في اليوم مئة ألف فقالت أم الدرداء ليه يعني؟ ليه بتقول كده؟ تقول يا ليتني كنت مكانه. يعني أحسبك على خير قال يا حمقاء هل تعلمين؟ أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي منافقة يسلب الإيمان وهو لا يشعر فأنا لهذا الميت أغبط مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصيام أنا حاسد ده أكتر عشان يتختم له بخاطمة حسنة إن أنا أنت مغرورة بشوية الصيام والقيام والأذكار اللي أنا بعملهم كل يوم وما يدريكي النبي قال يصبح مؤمنا يعني مؤمن يعني بيصلي وبيصوم وبيعمل خير كتير ثم ينقلب بفتنة وغفلة يمكن يتفتن بأشياء لا يمكن أن يتصورها أحد الشباب الأسبوع ده الولد المفروض أنه هو على خير يقول لي معرفش إزاي وبيبكي بكاء بحرقة وحدة اتصلت على التليفون رد فلان أنا تعبانة هو بقى خده الضمير قوي يعني ليه تعبانة أنا عندي كذا وكذا وأحوالي وأنا مفتقد الحنان ووضعي مش عارف إيه وعيش في الحتة الفلانية ويقول صوتها وكلامها وأنا رومانسي الكلمتين كل سنة وانت طيب قلبي حن لقيت نفسي وأنا اللي بصلي وبصوم وبعمل كذا وكذا لقيت نفسي بياخد معاها معاد وبركبها معايا العربية هو على خير بس الدرس بيقول حاجة ركبت بيقول لي ما بقتش طاية أبوصلها حلوة حلوة طب وإيه الشيطان يعني في اللحظة دي يعني مش عامل شغله معاك ليه يقول لي ما عرفش اللي حصل مشينا شوية ودموعي بقيت تنزل عط عيها تصرخ قالت إيه اللي عنده عقدة نفسية دي ثابت البتاع وثابته مشت الشاهد انت متصور دي مكالمة وهو على خير إن الحية لا تؤمن عليه الفتنة قال لي بيتعامل فيها كده ليه أنا على خير بحاول أعمل كذا وكذا وكذا بحضر دروس بسمع قرآن بحفظ قرآن ليه وقعت قلت له اسمه رب عشان بيربي علشان انت دلوقتي قلت الغلطة فين انت حسيت لما عملت شوية حسنات ان انت هتبقى بمأمن من الفتنة يا حبيبي ان الحي لا تؤمن عليه الفتنة يا ما صالحين وقعوا في ذنوب قذرة مفيش حد منكم ما وقعش في مشهد عنت ولقى نفسه ايه ده ازاي انا بص على الحاجات دي انا اعمل كذا ووقع في الزنب مش ركوت اغلب الشباب اللي بيجولي وخلونا نتكلم بمنطقة الصراحة من ذنوب الخلوات والشهوات والعادات السيئة ان الحي لا تؤمن عليه الفتنة والله اعلم حيتختم له بديه ولا بديه بالمسجد ولا بذنب الخلوة، آه ممكن، آه ممكن، عشان كده كان السلف يخافون، أما نحن فمغترون. لما حضرت ابن المنكدر الوفا بكى، فقيل له ما يبكيك، قال والله ما أبكي لذنب أعلم أني أتيته، ولكن أخاف أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم ما الزنوب اللي احنا عارفينها هذه دي بنعرف نتوب منها انت عملت الزنب الفلاني سبت اليوم الصلاة دي مشيت عم فلانا عملت كذا عملت كذا ما هي دي مفهومة لكن في زنوب احنا مش حسبينها زنوب أخش أني أتيت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم لذلك حبيبي في الله بادر قبل أن تغادر امرأة صالحة بتقول جوزوني من الراجل اللي شافه أنه هو ميسور وحيعيشني العيشة التمام وهو اللي جاهز فمع الإغراءات دي اتجوزته أنا والله كنت بحلم إن أتجوز واحد ياخدني على طريق ربنا ونيشد بعض وناخد بأيدي بعض على طريق ربنا كنت أتمنى واحد ياخد بأيديه ونطلع نعمل عمرة وأديت تبقى في إيدي ونرفع إيدينا سوا قدام الكعبة ونناجي رب كريم أنا ما كنتش عايزه فصح أنا ما كنتش عايزه خروجات أنا كنت عايزه إنه يبقى المكان اللي نحب نخرج له يبقى بيت ربنا والله أنا كنت بتمنى إلا تجوزه مش إنه هو يعيشني السعادة والمطعة ويصرف علي إنه ياخد بإيدي الحفظ القرآن أنا كنت بأحلم باللي يصحيني للصلاة في جوف الليل باللي الدموع بتتساقط على خدوده من خشية الله إن إحنا نقتفي أثر رسول الله يبقى عتبنا النهاردة ما تقدمناش ليه في طريق الله لكن كانت الدنيا واخدا وكان طول الوقت مشغول بشغله وعنده رفقة سوء كان ملموم عليها للأسف الشديد فكان يدوبك بيصلي الخمس صلوات في أوقاتها ساعات مش في أوقاتها لو صدفت أنه يعدي على جامعي يصليه أي يصليه ده كان أكثر حاله أنا ما يقستش بدأت أدعي ربنا سبحانه وتعالى في جوف الليل المظلم واجتهدت عليه في الدعاء وكنت خايفة من صحبة السوء، فعرفت ان الزوج احد صحباتي على خير فقلت نعمل قعدة ونقول له ده احنا جاي لنا ضيوف فجاي لنا الزوج فلانا فانت تسقبله وعملت حيلة بحيث انه يقعد معاه لقيت رد الفعل بعد الجلسة هو راجل طيب وزريف وكل حاجة بس يعني لي سكة وانا لي سك ما كانش في فايدة هو كان بيغيب عن البيت كتير وكان بيقول انه شغله بيخليه يطلع في سفريات فكان ما بيقول ليش أصلا هو بيروح فين ففي يوم سافر وقعد باليوم والاتنين والتلاتة لغاية ما جي اليوم الرابع لقيته بيتصل بي وصوته حزين قلت له ما قال لي انا جاي اللي لادي قلت له أنا مش هقدر أسيبك كده مالك فيك حاجة قال لها أنا ما نمتش من كثرة البكاء إيه اللي جرى؟ قال لها عارفة صاحبي فلان إحنا سافرنا مع بعض كنا بنخلص شوية مأموريات تبع الشغل نمنا في القوتيل في غرفتين منفصلتين بس الغرفتين كانوا جنب بعض اتعشينا مع بعض قعدنا نتكلم ونهزر نزلنا نتسوق حبتين في البلد اللي إحنا كنا فيها ما سبناش حاجة ما أغمضناش عيننا عنها من المحرمات وقرب الفجر كل واحد راح قطه عشان ينام هو خدوا بالكو عشان دي أمثلة ناس كتير عايشين في وسطينا ويمكن مننا ويمكن احنا هو يعمل كده بس برضو إيه عنده أساسيات فبيقول فأنا دخلت بعد ما كنت عملت البلاوي دي كلها ودخلت صليت الفجر ونمت في مبدأ عند بعض الناس بعض الناس كان بيتصل عليا ويقول لي كده يقول لي مش انت قلت في محاضرة كذا ان ربنا واسع المغفرة وان ربنا رحمته واسعت كل شيء انا عمل طول النهار كل حاجة وبالليل اقول له رب اغفر لي عليه خلاص كل ستقص اهلا وسهلا أوه. مش انت قلت اللي بيقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت له الذنوب ولو فر من الزحف طب خلاص أنا مش هعمل يعني بقى لوزا سوداوي أنا طول النهار أتسلف كم ذنب كده على الماشي وبعدين بالليل بقى أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هاتوب إلي ده اسمه استهزاء بربنا قالوا المستغفر وهو مصر على الذنب كالمستهزئ بربه هتضحك علي أنا ماشي ترسم علي الدور ماشي أرسم أنا كمان عليك الدور ماشي إنما على ربنا يخاضعون الله وهو خاضعهم المهم صاحبنا بيقول أنا صليت الفجر ونمت صحيت يلا عشان نخلص شغلنا اتصل عليه مفيش قلت يمكن في الحمام اتصل عليه تاني مفيش يظهر أنه هو تقيلها حبتين النهاردة ونومه بقى تقيل ساعة في اتنين في تلاتة لا لا لا مش ممكن بقى ده ايه ده فاتصلت باستعلامات القتيل وقلت يمكن خرج قالوا لي لا ما خرجش ده موجود فقط بصراحة بدأت قلق وخفت عليه اتصلت عليهم تاني وقلت لهم طب ممكن نفتح عليه ده صاحبي والوضع كذا أنا بتهالي ان في حاجة حصلت له فتحه لقيته على سريره عاضد لسانه ولونه مايل للسواد ناديت عليه سرخت فيه حاولت أقومه ما صدقتش أنه ممكن يكون مات ومات الموتة دي لكن مات والكشف الطبي قال أنه مات بسكتة قلبية مفاجأة مع أنه كان في عنفوان شبابه كان ما بيشتكيش من مرض كان في منتهى العافية عرفت أن أنا لازم أرجع حساباتي هو ده موت الفجأة هو ده أجل كل واحد مننا اللي حيأتي لا محالة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه, فإنه ملاقيكم عرفت ساعتها أن أنا لازم أرجع حساباتي بتقول سكت زوجي بعد أن بكى وأبكاني وبكينا سويا لأول مرة من خشية الله شوفوا اللي كانت بتتمناه بتقول لقيته بعدها بيوم بيقول لي أنا عايزك تديني جواز السفر بتاعك ليه إحنا هنطلع نعمل عمرة وبالفعل رحنا مكة والحلم اللي كنت بتتمناه. حصل بالحرف والله ايديا كانت في ايديا واول ما شفنا الكعبة رفعنا احنا الاتنين ايدينا ودموعنا نزلت على خدودنا وبكينا من خشية ربنا وعرفنا طريق ربنا بقى سبحان الله هو اللي يقومني لصلاة الليل لقيته مرة داخل عليا بشوية كتب اقول له ايه ده قال لي اللي ما كانش في الموضوع خالص ده جامع العلوم والحكم وده ابن القيم كتاب زاد المعاد وده الوابل الصيب وده الجواب الكافي بعد أن صار ممكن آه بس أول حاجة في الرشدة إنك تقصر أملك عايز أقول لك على عشر حاجات هي دي وصيتنا علشان ناخد الطريق لربنا نجدد توبتنا نصحح من مصرنا كان أول حاجة دي قبل النقاط دي إن احنا نفهم عن ربنا نبادر قبل أن نغادر نقصر الأمل علشان نلحق قبل فوات الأوان العشر خطوات أول خطوة أنا عايز أعرف أنت بتعصي ربنا ليه أنا بعصي ربنا ليه أنا بسأل نفسي والله العظيم ليلة نهار ليه ما بيحصلش كذا؟ ليه بتفرط في كذا؟ طب ليه ما عاكنش كذا؟ ليه قدمت المفضول على الفاضل؟ ليه ما حصلش الأمور اللي انت كنت حاطتها؟ ايه اللي جوايا عايز الصحح؟ عارفين؟ أخطر حاجة ظر التسخط يعني ظرة مش باينة مش انت اللي حاطت تقول ليه يا رب عملت فيها كده ليه يا رب؟ اه دي باينة دي ده ادي متسخط ومفهوم إنما أنت هتقولها بطريقة تانية هتقولها زي صاحبنا ما كان بيقول لي أنا على خير إزاي ده حصل يا رب ليه كير بانت بانت لما تفتن طلعت هتلاقي أنت في موقف عن ربنا مش فهمه أنت ليه في الأسرة دي ما بيعينكش على الطاعة الأخت عايزة تنتقب عايزة تلبس حجاب عايزة ما تسيبش المسجد ومفيش والبيت بيقولوا لها فرامنات وكلام فليه أطلع في كده طب ما أنا عايز أخيره ما بتلاقي لهاش حل فبتتساب من جوه تسيب زر التسخت زر قد كده الشطان بقى فاهمها قوي دي قلبك مليان خير فعشان كده بتصلي وبتصوم وبتعمل أعمال بر لكن في حتة يجيبك منها على طول يعني أنا شاب وعشان أتجوز ولا مليون سنة إن شاء الله <تصفيق> بالأسعار اللي احنا عايشون فيها دي يبقى ولا مليون سنة كل سنوطة طيب أهلا ولا هتلاقي شقة ولا هتلاقي حاجة فخليك كده على باب رب كريم يعني أحسن سيدا وحصورة احفظوا الآية دي كويس سيدا وحصورة تبقى حصورا متعرفش زكة النساء خالص عشان ترايح دماغك يعني طب انا يا شباب حعمل ايه طيب مفيش فايدة طب يا رب ركبت فيها الشهوة دي دي خير خير الله استعان مش هتقول انت بقى الكلمه اللي هي ايه يعني مش هتعداها وتقول زي الناس اعوذ بالله بقى اللي بتظهر على لساناتهم كلمات الكفر وبتاع انا مالي وانت عملت فيها كده ليه من كذا ما هو اعوذ بالله استغفر الله فانت لو هتيجي جواك هتروح قال استغفر الله استغفر الله لا لا مشكله خالص بس في الواقع مش لاقي لها جواب مش فاهم عن ربنا فعشان كده القلب مش راضي فتلاقي نفسك عايز تعمل قلت لكم كده كان في قصه نصب كده يمكن بعضوكوا عارفينها راجل لم الفلوس كلها وقال لهم أنا حشغلها لكم في تجارة المحمول وبتاعه ويجيب محمول من دبي وشغالين وبيدي أرقام فلاكية والناس تمام وكله مديله الفلوس نزلت عليا بقى ترخ المكالمات كله أعب عيط فواحد منهم قال لي أنا عايز أعصي تحويشة عمري اللي كنت حتجوز بيها أنا كنت مديله الفلوس عشان كده لا أنا هعصي خلاص بقى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أه ليه زرة التسخط إنما والله العظيم ده لو كان استقبلها في قلب راضي ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب يا ما الواحد اتعلم من ربنا أنا قلت أحسن حاجة تربية من الرب تربية ربنا دي إن انت تقعد حاسبها بطريقة معينة فجواك الحتة دي وتمشي الأيام وتلاقي حكمة ربنا في الأمر وتقول حكمتك سبحان الله أنا ما كنتش فاهم كده أنا محتاج ضرب النعال يا ما أصله ليه أنا دايما أقولها لنفس لما أبقى مش فاهم حاجة أقول هو يعني هيعذبني هو بينتقم مني هو بيتشفه أسوأ إيه أنا في كونه ولا في عباده ما لو قال كن دلوقتي في ثانية أكون تحت الأرض إيه يعني لكن من علي واصطفاني وخلاني مسلم وخلاني في يوم من الأيام أبقى ملتزم وخلاني في يوم من الأيام أعرف سكته وأعمل كذا وكذا ليه يبقى كريم فلما تروي قلبك بالمعاني دي تطلع زرة التسخط هاخد فيها في أول خطوة برنامج عملي رضيت بالله رب بص حلوة زي قولها كده رضيت بالله رب كل اللي يجي لي منك حبيبي انت حبيبي إن تعذبني فإني لك محب إن ترحمني فإني لك محب لا إله إلا الله نعم الرب ونعم الإله وحبه وأخشى رضيت بالله ربا عشان تطلع زرة التسخط اتنين بتقع في زنوب ومش عارف تاخد قرار التوبة عشان تعودت على التسويف يعني انت وانت قاعد معين دلوقتي المفروض قرار الحق دلوقتي ممكن بكرة يمكن ما تقدرش دلوقتي قادر تقول رب اغفر لي واتوب علي لسه قلبك حاسس يمكن بعد كده الران يبقى على القلب ما تعرفش تنطق فلو انت صادق مخلص حاسس هتقول في اللحظة دي وعجلت اليك رب لترضى وعجلت اليك رب لترضى أنا مش عايز إلا عشان ترضى وأنا محتاج اجري لك فاتني كتير محتاج قربك يا رب محتاج رضاك يا رب محتاج ان انا يا رب تتوب عليا وترحمني وتغفر لي وتعفو عني لان ماليش غيرك يا رب فتستدفع رقم اثنين التسويف ب وعجلت إليك رب لترضى بقرار دلوقتي دلوقتي إن احنا ناخد الدقيقة اللي حنسكت فيها دلوقتي كلنا كل واحد مننا دلوقتي حيعاهد ربنا على ترك زنب معين بحول الله وقوته مش بحاجة تانية ربنا حيتوب علينا منه ومش حنعمله وحيعاهد ربنا على عمل خير من اللحظة دي ولو ايصر شيء ولو ركعتين حيحافظ عليهم في الليل ولو استغفار مئة مرة كل يوم ولو صدق ولو بجنيه كل يوم ولو انه حيحافظ على سبحان الله وبحمده او على لا اله الا الله او اي شيء سهل ما يصور بالنسبة له بس ما بيعملوش ناخد الدقيقة ونعهد ربنا وندعي أنه يتقبل منا عهدنا معه. يا رب تقبل يا رب تقبل يا رب تقبل اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليه اخذ الكرام عليك يا رب خذ بأيدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك يا رب اجعلها صادقة يا رب اجعلها خالصة يا رب يا رب خذ بأيدينا اليك يا رب يا رب كلنا ولا تكن علينا يا رب يا رب انصرنا على انفسنا يا رب يا رب كلنا يا رب يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عي وعجلت إليك رب لترضى ثلاثة أصدق الله بلاش تطلع من جوات مش نقية مش خلصة خليها صدقة خليها صفية خليها أطهر ما تكون بلاش كذب ملينا الكذب يا جماعة ده لو واحد مننا بيعتاد على شيء متعود كل شوية يعمل حاجة حيمل وإحنا متعودين على الكذب كفانا كذب كفانا وهم أصدق الله يصدق أربعة أنا عند ظن عبدي بي لو جواك سوء ظن بالله استدفعه بحسن الظن ظننا بك يا رب أن تقيل عثرتنا وتأخذ بأيدينا مش هتسبنا يا رب أنا أحسن الظن فيك يا رب إنك مش هتسبنا صحيح مذنبين صحيح مقصرين صحيح عصا لكن أنت أرحم وأكرم وحسن الظن يتبعه حسن العمل لو أحسن الظن لأحسن العمل فعشان كده حتقدم بين إيدين التوبة دي عمل يكون قربان ويكون شاهد على حسن ظنك بالله العمل ده إيه اللي يتيسر ليك من اللي احنا قلنا رقم خمسة المبررات والشعور بالذات المبررات ليه بتعمل كده أصلي وفصلي وعندك شماعة حطت عليها كل مشاكلك لسه يا شباب أصلا لسه في أول الطريق أصلي أهلي بيعندوني أصلي بيشتغل شغلانة صعبة فبتضطريني أن أنا أخلط بالنساء والبتاعها فأعمل إيه أصلي أصلي أصلي لا تعتذروا الاعتذار ده لا يصلح المنافقين لما اعتذروا ربنا قال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما ينفعش الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا خايف أطلع معاك القتال أصلا أنا... عندي مشكلة كده مع النساء ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني اذل لي بقى أن أنا أعد أصلا لو طلعت هتفرج على بنات الروم وأنا هتفتن هتلاقيني انتكست فقال الله قال في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لم يقبل عذره علشان مبرر أجوف كلام بيقول حاجات علشان خاطر يهرب ما بتصليش ليه ما بتصليش قيام ليه أصلي برجع مش شغلة عبان وهمدان ومش قادر وعبال مخلص كذا وكذا طب صليهم في المسجد صلي العيشة وتروح ما صلي بعديهم ركعتين بعشر آيات عشان لا تكتب من الغافلين لأ أصلا لو صليتهم قدام الناس هتبقى كده رياء وسمعة إيه عم يصلي عمبي؟ شغل إبليس ده بلاش منه يعني. كل واحد يصليه ركعتين. قدنا عملنا حاجة. خدنا الخطوة لربنا. ما بتقولش الأذكار ليه؟ لما أنا بخليها في وقت أكون يعني فايق كده. عشان الزكري يبقى ذكر لسان وذكر قلب. يبقى قلبي ولساني. أبوس إيدك. اشتغل باللي تقدر عليه دلوقتي. يعني ما بلاش المبررات دي. المقلة الخمسة قد أفلح من زكاها. زكي نفسك. وابتعد عن المبررات والشعور بالذات رقم ستة الخوف والقلقة مش عايز تاخد الطريق ليه؟ عندك عائق في الطريق؟ خايف الآن أصلاً أهلي هيسيبوني ولا لأ؟ هيحصل لي كرب وحتحصل محن وبتلقات فأنا يعني هعط نفسي في وجع القلب ليه؟ يا يعني الناس الحوالي أصلاً هتعود تسخر مني وتستاذق بيه؟ الآن خايف حاسس إن السكة صعب دي تخلص بكلمة واحدة الله أمرك بهذا؟ ربنا أمرك بالجامع ربنا أمرك بالحجاب ربنا أمركم بالعلم والعمل والدعوة وسلوك طريق التوبة آه إذن لن يضيعنا حيضيعك ليه؟ بقى أنت تبقى حبيبه وتبقى وليه وتبقى في معيته وهو بعد كده يعذبك يبقى كان بيعذب النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي كانت عنده محن يبقى ربنا أصلا كان بيكرهه وعشان كده النبي كان شايف الأمرين والمحن الشديدة صح كده؟ كده ده الدليل؟ ولا إلا يكن بك سخط علي فلا أبالي ولكن عفيتك هيوس علي البدن ممكن يتأثر شوية لكن القلب متعلق بالرب فعشان كده القلب في منتهى السعادة وممكن يكون الجسد هو اللي بيتألم ما تخافش معك رب ده أنت لو حسبتها طب وليه ما توليتش أنت بأي مرض من الأمراض المستعصية للناس وهي روح مستشفى وشوف الشباب عندهم كام سنة وكذا الشباب اللي بتتقلب بهم العربيات على الطريق اطلعوا كده الدائري طريق الموت وشوفوا العربيات ومين اللي عنده كده شباب طب ما هو رحمك أوه على إنك بتعصيه طب ما هو غفر لك حاجات كتير أنت عملتها في يوم من الأيام طب ما هو بياخد بأيديك هو. ليه الآن منه إذن لن يضيعنا مهما كان الابتلاء لنا رب لا يضيعنا رقم سبعة أصلا ضعيف مش قادر لسه في الأول كلنا ضعفاء كلنا لا نملك حول ولا قوة استدفع الضعف بلا حول ولا قوة إلا بالله قلتها لكم. هناخد القرار بس مش عشان احنا هناخد القرار عشان هو حينزل علينا الرحمة فساعتها بحاول قوته نستطيع شعور العجز والضعف استدفع. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل استعذ بالله وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله يأخذ بيدك إلى الطريق حاسس أننا ذليل قدام المعصية دي بحبها مش قادر أستغنى عنها واحد بيحب واحدة واحد مدمن زنب معين أنا وحش وأنا في اللي انت بتقوله ده من الصبح بس أنا زليل قدام الزنب مش عارف أرفع راسي اسمع الآية من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اللي عايز يعز عز الطاعة ولا يذل ذل المعصية آبى الله إلا أن يذل من عصاه السلف كانوا بيقولوا إن الرجل لا يصبح وعلى وجهه مذلة الذنب. بالليل كان بيعمل حاجة الصبح تلاقيه مش قادر لأن الزمب قهره إيه الحل؟ تعزز بالعزيز ارمي الحمل على ربك من كان يريد العزة عايز تبقى عزيز عز الطاعة ده عايز ترفع راسك وما تخافش من اي شيء من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. طب دايكم بإيه اليه يصعدوا الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعوا بالكلم الطيب والعمل الصالح تتعزز عشان كده قالها بعديها على طول بعد ما ذكر العزة قال العمل الصالح والكلم الطيب ذكر دعوة اتقوا الله وقولوا قولا سديدة يحصل ايه يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يبقى تعمل حاجة تتقرب بها قادي الكلمة الطيب وعمل صالح هو ده اللي يتألك ترفع راسك ولا تعيش ذليلا رقم تسعة ذرة الكبر بالكابر أقول لك اتق الله ليه يعني هو أنت شايفني يعني ملحد هو أنت شايفني فاسق ما قدامك أهو باجي الجامع أهو عايز حاجة تاني فمن جوه مش عايز تقول إن أنت غلطان واحد كان بيكلمني فكل ما يكلم يقول أنا أنا أنا فقالتلي بالله عليك اتقي الله أنا دي مش حلوة خالص هكذا لا تأتي الله بالقلب السليم ضحك قال ما يعني بسا أنا كنت عايز أوصف لك أمور يعني عشان تعرف أحوالي عاملة إزاي كل شوية شايف نفسه كبر وهو مش حاس هو ما يتعملش في كده هو ابن ناس اللي يقول لي أنا أتربت كده أبويا قال لي أصلا أنت مش أعرف أنت بني مين في مصر أنت فلان أنت يا حبيبي كذا. ارفع رأسك، اتكلم كذا، فأنا طالع هعمل ايه فأنا حاسس إن أنا من تربية مختلفة ومن وسط اجتماعي معين، وحتى الغلبان بيتكبر بقى حاجات تانية، يتميز بأي حاجة يتكبر بها، اللي فتح له أي كتاب يعني ولا بتاع كده وفرماعه مع ناس يعني ملتزمين ولبتع فهو بقى يروح رميها، قال شيخ الإسلام وقال ابن القيم أو كده فتلاقي بقى ايه يعني برضو يعني، فإزاي هو بعد ما يعرف شيخ الإسلام وابن القيم دا جاي يقول له الله يعني. ازاي من جواه إنما ممكن هو قاعد برده يقول لك اللهم اجعلني من المتقين <تصفيق> بلاش الشغل ده ها بلاش الشغل بتاع يعني الكبر دي من كان في قلبه ذرة ذرة كبر لا يدخل الجنة لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حلها به ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله ذللوا انكسر بين ايديه وانت في جوف الليل مشايخنا يقولوا المفروض يعني بينصحونا كده الله حسن كان بيقول لي كده إنه لابد أن تكون لك خلوة قال لي لازم يبقى ليك عمل سر وتضرب نفسك بالنعال حيث لا يراك الناس يعني قدام الناس أنتوا يعني قدام الناس وعادت تقول لكم ده أنا غلبان وعملان وانا مزنب ومقصر وانتوا تقولوا يا شوفوا تواضع الشيخ <تصفيق> فالشغل ده أنا, أنا رخل حقا عافي لا وانت ساجد وانت بتكلمه أنت قلبك عمل إزاي؟ حاسس أن أنت بتخدم وتشغال وبتعمل حاجة؟ ولا حاسس أن أنت محتاج تضرب بالنعال بجد؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل آخر حاجة راسب الجاهلية كنت بعمل زنوب صحيح عرفت الطريق شوية بس جوايا بلاوي هنقول فيها وثيابك فطهر ابن القيم بيقول اتفق المفسرون مفسر السلف قاطبة على أن الثوب ها هنا القلب القلب طهر قلبك باستغفار طويل وبقرآن شفاء لما في الصدور وبنسيان الذنب علشان خطر الذنب ما يطلعش كل شوية يهمدك وبتذكرة الذنب لما ترفع رأسك فهمتوا لما تلاقي نفسك بدأت تحبط وهو شايف أثر حاجات دي كل شيء تقولي يا أنا ما كنتش كويس أصلا أصلي كذا لا لا لا لا لا اعتبر نفسك النهاردة أنت خلاص نظفت الجوهرة دي جوهرة قلبك لكن ساعات تلاقي لسه أثر لشيء من الوحل اللي كانت وقعت فيه افصلها عن الوحل ونظفها كويس مرة واثنين وثلاثة وبعد كده حطها قلبك يعني حطها في حاجة ثمينة علشان خاطر بعد كده ما تقعش تاني في الوحل حتى لو وقعت في الوحل انت حطتها في علبة الإزاز الشيك قوي دي فلما تنزل تبقى تربط في أي حاجة لكن قلبك لا حصن قلبك طهر قلبك حصن الحصين هو ايه الذكر حديث يحيى ابن زكريا لما أمر بأن يبلغ بني إسرائيل كلمات كان في وسطها الذكر كان ايه تشبيه الذكر الواحد بيجري وراء العداء الفتن دي الحريم الفلوس الدنيا قهر الناس ظلم الناس أذى الناس كله بيجري وراءه كله عايز يمسك فيه يفتك به فجرى حتى وجد حصنا حصينا فدخل وأغلق على نفسه فهم بيخبطوا فين في الحصن إنما هو محمي بعيد حصن نفسك ممكن نتوب ويقبل ونبقى من عباد الله الصالحين ممكن نبقى في رفقة خير النبيين ممكن يكتب لينا الفردوس الأعلى ممكن نبقى في رفقة أبو بكر وعمر ليه لا أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجال احنا رجالة محمد صلى الله عليه وسلم ينفع يبقى ده لقبك من النهاردة رجل محمد رجل النبي محمد ممكن ارفع راسك وخد الطريق والله لن يضيعنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت الحي فأحي قلوبنا وأنت القيوم فأقم قلوبنا على ضرب طاعتك فيا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي يا حي حين لا حي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا رب برحمتك يا رب برحمتك يا رب برحمتك, يا رب برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث يا غوث كل خير يا غوث كل غريق يا غوث كل تاي يا غوث كل حائر يا غوث كل عاص يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كل فأصلح يا رب أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم هذه أيدينا قد رفعناها إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب والمعاصي وليس لنا رب سواك يغفرها وليس لنا رب سواك يعفو عنا وليس لنا رب سواك يتوب علينا يا حي يا قيوم اغفر وارحم اغفر وارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم واهدنا وتكرم انت مولانا الاعز الاكرم يا رب قس من القلوب يا رب انت علام الغيوب يا رب نشكو إليك أحوالنا نشكو إليك تذبذب أمورنا نشكو إليك معاصينا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا يا رب إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أميل عنو ملكته أبرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن يا رب عافيتك هي أوسع لنا لكن العذبة حتى طردى لكن العذبة حتى طردى يا رب ارضى عنا يا رب ارضى عنا يا رب ارضى عنا يا رب عنا يا رب يا رب عنا يا رب يا رب ان اردت بقوم فتنه فقبدنا اليك غير مفتورين يا رب يحسن خاتمتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب يا رب تقبل توبتنا يا رب تقبل يا رب تقبل يا رب تقبل توبتنا واغسل يا رب حوبتنا واجب يا رب دعواتنا. وثبت يا رب أقدامنا وثبت حجتنا وكن أنت ولينا فليس لنا ولي سواك فكن أنت ولينا فتولى أنت أمورنا يا رب أسلل سخائب صدورنا يا رب اجعلها الآن اجعلها الان خالصة صادقة لك يا رب فتقبل منا ادك التسبيع العليم وتب علينا ادك ات التواب الرحيم نعوذ بك ان يكون حظنا منك الكلام وان نعمل بما نعلم اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها على نيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة يا رب من لدنك رحمة يا رب من لدنك رحمة يا رب من لدك رحمة يا رب من لدك رحمة يا رب هيئ لنا من أمرنا رشادا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد في الأولين